وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيَةٌ من ربه إِنَّمَا أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به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 ومأواهم جهنم وبسالمهاد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْك مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار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 فَمَن هو قائِم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شُرَكَاءَ اقل سموهم ام تنبؤونه بما لا يعلم في الْأَرْضِ ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يظلم لله فما له منها لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا الآخرة أشق وما لهم من الله موق من مثال الجنة التي وعد المتقو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 قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 وعِدَهُ أمُ الكِتابِ وإنَّما بَعْضَ الَّذينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ